اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله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 من أمرنا رشدا سؤال ينبغي أن تكرره على نفسك ليل نهار تتفقد به حالك مع الله تعالى كيف حال قلبك إن القلب له طبيعة ينبغي على العبد أن يفقهها ويفهمها في طريقه إلى الله تعالى فإنه ينبغي أن يعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف الطريق التي توصله إلى ربه ومن جملة الأشياء التي ينبغي أن يعرفها في الطريق طبيعة قلبه تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب له من الأهمية والخطورة ما ليس لغيره القلب القلب محل نظر الرحمن ومستودع الإيمان في حديث الذي رواه الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالعبرة بالقلب انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فيقول الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابهت أعمالهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم لما تشابهت قلوبهم فالعبرة بالقلب فقه العبد بالطبيعه هذا القلب تجعله دائما خائف يتحسس قلبه كل شوية حطت ايدك على صدرك ترى قلبي زايغ ولا قلبي ثقيم مريض قلبي تايه قلبك فين اين قلبك من ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلا بالصحراء تعلقت في أصل شجرة تعلقت هذه الريشة في فرع شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن فالقلب تسمى قلب عشان بيقلب تبقى في حاله ايمانيه ممتازه ما شاء الله لا قوة الا بالله فايق نصيط ومقبل وعايز ومره تانية تلاقي نفسك بتحثك على المعاصي ومش لاقي قلبك تحاول تجمع قلبك مفيش فايده تبقى احيانا خاشع خاضع لربك تائب دمعتك تحت عنيك وساعات قلبك أأسى من الحجر وعينك جاف لا تدمع من خشية الله ايه المشكلة؟ المشكلة إن القلب ده بيقلب وهو إناء إناء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين فهو إناء فأنت بتحط فيه يا اما لبن صافي يا اما تحط فيه خمش ولما دول يتحطوا مع بعض ما ينفعش تشرب من هذا الإناء اللي فيه لبن وخمش فنقطه مسكره تضيع هذا اللبن الصافي ولا يجوز شربه هو كده فقلبك في جانب مظلم وفي جانب مشرق الجانب المظلم اللي نكتت فيه النكة السوداء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند بإسناد صحيح قال إن العبد إذا أذنب أو إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه أي جلي قلبه يبقى خلاص انجلى من اثر الزنوب دي انما في جانب انت مش واخد بالك منه ممكن تكون تبت من انك تسايف صلاة او من انك كنت تعرف شلة السوق او من النظر الحرام او من السماع الحرام ممكن تكون تبت من حاجات لكن في اشياء اخرى في قلبك يمكن مش واخد بالك منها اخطر عليك كتير قوي من الزنوب دي وهي دي اللي قطعه بينك وبين ربنا وانت مش داري ففي جانب مظلم وفي جانب مضيء اللي انت بتجد اثره ده والقلب بيه؟ بيقلب فمرة يبقى على الجانب المشرق المنير فتلاقي نفسك فايق وحاسس والقرآن ينزل يدخل قلبك وتستشعر وتبكي وتتاثر ويقلب على الجانب المظلم وتحاول وتاخد بالاسباب ولا تجد هذا الاثر شفتوا خطورة الموضوع عامله ازاي مش هي دي شكوانا ولا انا بقول كلام غير واقعي مش هو ده احوالنا دوام الحال من المحل علشان القلب بيقلب فعشان كده لفت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه ليغان على قلبي حاسس إن قلبي في حاجة واقفه وإني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة الاستغفار شيء والتوبة شيء فقلت استغفروا ربكم أي يبقى الاستغفار ثم توبوا إليه الاستغفار يأتي بالتوبة كده يبقى في فرق ما بينهم الاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى والتوبه طلب المح جميل طيب يبقى في درجتين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني لا استغفر الله واتوب إليه يمكن تقدر تستغفر 100 مره وما تاخدش معاك دقيقتين ثلاثه لكن تتوب إليه عارف يعني كل شويه تجدد توبتك النبي بيجدد توبته في اليوم كم مره مئة مر ليه؟ عشان قلبة القلب دي عشان القلب ده انت مش واخد بالك من خطورته بيقلب فبيأتي يمنة ويسرة علشان خاطر يستقيم تحتاج ان تجدد التوبة كثيرا هو ده اللي انا عايز اوصله لك لما تتحسس قلبك تشوف كل شوية خايف ربنا لا تزغ قلوبنا مش لما تحس بمعاني الإيمان لما نبقى في رمضان ولا لما نبقى في مواسم الطاعات وتحس ان انت بقيت كويس فتبتدي يا رب ما تزغش قلبي يا رب كذا لا لا لا ده انت كل شوية محتاج تبقى دي تحت لسانك على طول يا رب لا تزغ قلبي لانه لما بيزوغ بتحصل بقى المشاكل كلها اللي انت بتشتكي منها سيدنا ابو عبيدة بن الجراح كان يقول مثل قلب المؤمن مثل العصفور يتقلب كل يوم كذا وكذا. بصد قلبك عمل ازاي؟ بيطير بيجري من هنا الهنا زي العصور من هذه الشجرة الى هذه الشجرة من هنا الى هنا فقلبك كده مرة يتفتن بالنساء مرة يتفتن بالمال مرة يتفتن بجاه مرة يتشد بتعلق به غير الله سبحانه وتعالى هكذا ما يثبتش على حال فعشان كده كل شوية انت فاهم بقى ان الموضوع ده خطير وانك عمرك ما هيستقيم لك الإيمان الا باستقامة القلب هكذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد عمرك ما هتشوف التزام عمرك ما هتدوء طعم حلاوه الإيمان عمرك ما هتمشي في الطريق إلى الرحمن الا إذا اذا استقام قلبك له لا يستقيم إيمان العبد عشان كده تقول لي الكرب طالع نازل ببقى فين وبقى فين عشان تقلبات القلب دي فقال ايه لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه طب يستقيم قلب ازاي قال اقفل بقك شوية ما تتكلمش كتير لان الكلام الكتير ده بيقص القلب قال ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فهمنا طيب حاطين ايدينا على قلوبنا وعايزين نبتدي نسال بمنتهى الصدق والصراحه والاخلاص قلبك زاغ بيزوغ كتير بيبعد كتير بيشرد كتير يقول الله جل وعلا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله حيزوغ امتى لما يبقى فاضي لما يخش الهوى فالهوى يدخل يقلبه يخليه يزوغ احنا لسه بنقول بيقلب وتيجي الريح تقلبه ظهرا لبطن الريح دي الفتن وامتى حيتأثر لما تبقى عابد هواك افرأيت من اتخذ الهه هوا عرفت منين؟ فالسؤال الأول هل قلبك ذائغ حيزوغ بالهوى وحيزوغ لما يتفتن ويميل للدنيا الدنيا دي يعني ايه يا شباب الدنيا دي المرأة الحلوة اللي نفسك تتجاوزها او اللي اتفتنت بيها المرتب الضخم اللي نفسك هفت اليه وانت عارف انه حيكون من جراء ان انت تشتغل الشغلانة اللي من الساعة 8 لغاية الساعة 10 بالليل انه مفيش دين وانك مش هتعرف تعمل حاجة بتقول طب اعمل ايه لازم يبقى معايا علشان خاطر غلاء المعيشة من مشاكل الدنيا اللي احنا عايشينها الضخم هي دي الدنيا, الدنيا الشهوات ميل النفس وكل واحد مننا عنده حاجه كده بتفتنه من الدنيا عايز يبقى مميز عايز يبقى أحسن واحد في إيه بأي شيء بأي شيء من الدنيا عايز الناس تقول عليه مفتون بالدنيا هي كده فتانة يعني بتشد عين الواحد عارف لما ييجي يقولك امرأة جمالها فاتن جمالها فاتن يعني بيعمل إيه يأخذ بأعين الناس أحد الشباب قال لي انه جايله شغلانه بمرتب ضخم جدا يعني ما يحلمش بيه شاب في زمنا ده بس لو اشتغلتها مفيش دين خلينا واقعيين هو قال كده فاروح اشتغلها سنة سنتين اعملهم وبعد كده نبقى نتكلم خلاص يبقى الواحد بقى يعني ايه له البيت ويبقى العربية الشيك اخر موديله ويتجوز له واحدة برضو تمام التمام وتبقى المثال كده مفيش بعضها مش دي فكر كتير من الناس اللي بيهاجروا وبيسافروا واللي بيشتغلوا الشغلانة هنا ولا هنا وهنا هو من الاول خالص عارف الطريق انه لو هنا هينتكس فيقول لك مش مشكلة يومين ثلاثة وبعد كده نرجع نشوف موضوع ربنا ده ايه رايك لو ان انت وقفت قدام ربنا ومعدين قال لك اتحط قدامك شيء غيري مهما كان حجمه وكنت انا في الميزان الناحيه التانية ارتضيت ايه قلبك راح فين تقول يا رب ضعيف وغلبان فاتشدت ناحية الدنيا بيقول لك وانا ما كنت اكفيك اليس الله بكاف عبده هو انت فاهم ان انت لو كنت رحت لي ان انا مكنتش اغنيك الا تعلم اني انا الغني وان جميع الخلق فقراء الي خزائني ملقى يدي سحاء الليل والنهار ينفق كيف يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب ليه ما كنتش فاهم كده انا حطت لك اختبار واحد عشان تعرف انت بتحبني اكتر ولا نفسك ولا الدنيا وبنت على حقيقتك بعدت لك حاجة وبعد كده قلت لسه ضعيف وغلبان ومش فاهم بعدت لك التانية الفتنة التانية أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا أمانا لا يفتنون الفتن يا جماعة مش أنه حيتسجن ولا حيحصله ولا يجرأله لا ما دي فتن الفلوس الكثير فتنة انا بعض مع الناس وكل واحد باخد تجربته ودايما لما اقعد مع حد من الشباب ويشتكي على حاجة بعض ادرس الشخصيات لاني عشان انقلكوا بعد كده الدعوة دي لانا بشوف النموذج اللي من طبقة اجتماعية مرتفعة واللي من طبقة اجتماعية فوق متوسطة ومتوسطة وفقير ومشاكل كل واحد وادرس الكلام ده تقعد مع اللي معاه فلوس يقول لي والله انت مش فاهم كده انت مش فاهم يعني ايه فتنه الفلوس قول له يا اخي من عارف طبعا ال... واقعد بقول الكلمتين اللي انا حافظهم يا ابني ما طبعا المال عقرب ومش عارف ايه لا, لا لا انت مش فاهم يعني ايه لما تصبح تلاقي في ايدك نص مليون جنيه من صفقه تلاقي نفسك بقيت حاجه تانية مش فاهم طول كويس خلينا كده احسن مش عايزين نفهم القصه دي فتن كقطع الليل المظلم تعرف منها وتنكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني الفقرة خافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا النبي بيحلف مش عايز تصدق مش مصدق النبي بيقول صلى الله عليه وسلم والله لتصبن عليكم الدنيا صبا والله الفلوس هتبقى تنزل عليك ترخ كل واحد باللي بيقنع بيه وكفيه فانت عايش لو اتبعت لك دلوقتي ميت جنيه تفرح بيه هاوي وواحد يقول ميت جنيه هتعمل ايه وفي واحد لما دلوقتي ياخد الف جنيه في ايده يفرح ويطير ويقول احمدك يا رب واحد ياخدهم يقول لسه بادري الف جنيه هتعمل ايه دي اضوبك فكل واحد هتجيله النعمة علشان حتيجي تقول لي ما يعني كل الناس فين بقى لتصبن عليكم الدنيا صبا كل واحد ربنا هيبعث له هذا الرزق على قده بحيث انه يصر بيه جدا والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ان اذاغه الا هي ما يبقاش في حاجة هتزوغ قلبه هتخلي قلبه يضيع وينحرف إلا الدنيا حيبقى مكفي من الحاجات الثانية إذا السؤال الاولاني كان هل قلب كذائغ أن حيزوغ بالهوى حيزوغ لما الدنيا تدخل كان أبو سليمان الضراني يقول إذا جاءت الدنيا إلى القلب ترحلت منه الآخرة وإذا كانت الدنيا في القلب لم تجئ الآخرة تزحمها لأن الدنيا لئيمة والآخرة عزيزة الدنيا والآخرة كده ضرتان لا تجتمعان عشان كده دايما احنا عندنا الاشكاليه دي كل شوية ييجي يقولك عايزهم الاثنين وكله قاعد بيحاول يترجم حياته كلها بان الاثنين يبقوا معاه والله والله عمرهم ما الاثنين يجوا مع بعض هي واحدة تجيب التانية يعني الاخره تأتي بالدنيا والعكس لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من جمع الهموم هما واحدة هم المعاد هم الاخره جمع الله عليه شامله وجعل غناه بين عينيه واتته الدنيا وهي راغمة العكس لا إذا كانت الدنيا همه شتت الله عليه شامله وجعل فقره بين عينيه كل واحد يقول لك احنا مش عايشين اللي معاه مليون يقول لك يعملوا ايه ده انا محتاج عشرة واللي معاه عشرة يقول لك يعملوا ايه والا الناس دي متكلبه على الكلام ده ليه يعني في بعض الناس تقعد تبص كده على بعض الاخوه يقولوني يعني الاخ ده مكفي الحمد لله ما يصور هو هو تعب نفسه قوي كده في الدنيا ليه قلت له علشان هو بيفكر بطريقه تانية هو خايف وحيموت انه الفلوس تقل وانه ينزل شويه عن المستوى ده عايز يعيش هو واولاده واحفاده والعيله كلها تمشي كده طول العمر بنفس المستوى الاجتماعي منزلش. ومهموم بالهم ده عشان كده مموت نفسه الشغل هل قلبك زائغ اوعى زوغ بالدنيا والهوى السؤال التاني هل قلبك مختوم عارف يعني مختوم قال الله جل وعلا ان الذين كفروا سواء عليهم اسمع بقى معايا الايه احنا حافظينها بس انا عايز اقف معاها تاني. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون طب وانت كام من المواعظ والدروس والنذور بعتها لك ربنا وما وصلتش للدرجه الايمانيه المطلوبه سواء عليهم تسمع الكلام ده ما تسمعوش ما بيفرقش هو القلب هو هو ايه اللي حصل ختم القلب تبع القلب الذنوب تراكمت لغاية ما بقى فيه ران على القلوب وبقى مختوم بختم فييجي نور الهدايه تسمع الدرس سرحان مش هنا خالص قلبه ملتفت بيفكر دلوقتي هيخرج يعمل ايه واللي ايه وبكرة الشغل ايه والمذاكرة والامتحانات ويه ويه ويه ما يعرفش يجمع قلبه تأتي النظر يروح قدام عينيه يشوف واحد بيموت قدام عينيه يروح مستشفى يشوف الناس في سكرات الموت لا حول ولا قوه الا بالله وخلاص سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ليه ما بينتصحوش ليه مش فاهمين القلب اتختم مجاهد بيفسر الموضوع يقولك القلب بمنزلة الكف تمسك كفة كده اقبض عليه قبضه الكفة دي فإذا أذنب الرجل ذنبا انقبض اتقفل أصبع أصبع يعني تبقى كأنه القلب هو مفتوح حينزل عليه الإيمان حيتلقاه إنما اقفل صباع كده بقى المسافة قلت اتنين ثلاثة أربعة الخامس اتقفل القلب بقى كده مقبوض هو ذا الختم حتى تنقبض اصابعه كلها اصبعا اصبعا ثم يطبع عليه فكذلك كانوا يرون ان هذا معنى قول الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما قالش يعملون ما قالش يسيئون ما قالش كذا كانوا بيعملوا اعمال سيئه فتخه من القلب كسب وايه المعنى عشان تكسب حاجه محتاج جهد محتاج اجتهاد محتاج عمل فكلمه الكسب تتعدى الامر يعني علشان يعمل السيئات ده تجاوز حدود ربنا كان وضعها في الطريق قدامه علشان لا ينتهك الحرمات عشان لا يتعدى الحدود لا ما وشال الحاجز ده والحاجز ده والحاجز ده ومشي ولازم اخد الزنب لازم اخد الزنب وكأنه لما راح الزنب راح له وظفر به كأنه كسبه فالله يتهكم منه هو ده اللي انت كنت عايز تكسبه اشبع به خدت الزنب اكتسبت الزنب بقت فايز بالزنب عشان كده قال كلا بران. الران مش هيحصل كده ما كلنا اصحاب ذنوب ومعاص وكلنا هنقع في سيئات لكن الران هيوصل امتى لا لما هتصر على الزنب حيبعتلك لك حيبعتلك هيبعث لك الايات هتسمع وحتعرف وما فيش وداخل ولا همك وهو الزنب لازم عامله لازم عامله وشهوتك غلبك وخلاص فيطبع على القلب ويكون الران السؤال هنا حاسس ان دي حالتك حاسس ان انت وصلت لكده رانع على القلب طبع على القلب لو دي حالتك تبقى المصيبة ما بعدها مصيبة لانك هتوعد طول عمرك شكل ومنظر وده بقى خطر اوي اوي علشان اللي بيبقى شكل ومنظر وجوه تعبان متوعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمله أهل الجنة شكله حلو حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أخاف أوي على نفسي وعليك نبقى مناظر وأشكال فلما يطلعك ربنا يوم القيامه على اللي كان في قلبك هتقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة هيقول لك بص اتفرج على اللي كان في قلبك حتى وانت بتعمل الطاعات ايه رايك اديك عليه قد ايه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة اتفضل هم كنت بتصلي اتفرج على اللي كان في قلبك وانت في الصلاه كنت بتصليها ازاي فرض عليك واجب انتهينا ما كانش الصلاة قرة عين ايه رأيك اديك عليها كام اوريك نسبة وتناسب قلبك كان قد ايه بيلتفت لي وبيلتفت لشهوات ويلتفت لدنيا نحسبها شوف كده نسبة وتناسب يطلعوا كان قد ايه ربنا وقد ايه الدنيا والشهوات ايه رأيكم اني ظننت اني ملاق حسابي بس مش هيشفع لك ساعتها إلا إنك تكون عرفته وعرفته بجد مش مغرور بيه عرفته بجد عارف يعني إيه رب غفور يغفر رحيم يرحم تواب يتوب عارف ومش مغرور بالكلام ده علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي يا لما الواحد يحس قدي ايه بتقصيره وتفريطه في حق الله ياه هو أنا وحش اوي كده هو انا بالسوء ده كده او الله نفسك كده وشوفوا هو قدي ايه بقى جمال صفاته وقدي ايه عظمته وقدي ايه بيك وعطفه عليك قلبك لسه محنش ليه قلبك لسه مرقش ليه لسه مش عارف تاخد القرار ان قلبك ما يبقاش في حد الا هو اللي شغلك ايه اللي قاطع بينك وبينه كلا انهم عن ربهم يومئذ اللي محجوبون ده السؤال الثالث قلبك محجوب عن ربنا في حجوب في سدود بينك وبين ربنا طب واللي بينه وبين ربنا سد امتى حيتهد قال ابراهيم ابن ادهم على القلب ثلاثة اغطيه الفرح والحزن والسرور خدوا بالك فاذا فرحت بالموجود فانت حريص والحريص محروم يعني ربنا يبعت لك شيء من النعمه فتفرح بالنعمه وتنسى المنعم تفرح بالهديه وتنسى من أهداها لك تفرح بالهبه التي أعطاها لك عن غير استحقاق فتشغل بالهبه عن الوهاب فيحصل ايه اللي موجود تفرح بيه فتحرم بقى أنا بعت لك الهديه دي عشان رأى قلبك تروح عجبك الهدية وما تقول ليش حتى شكرا ادي اول حجاب والحجاب الثاني الغطاء الثاني الحزن فاذا حزنت على المفقود فانت صاخد الحزن ده اتحط علشان خاطر تأسف على تقصيرك وضي جنيتك فحقه فإذا بك تحذن إنه مدكش كان نفسي في كذا وكذا وكذا ليه ما مدنيش فيحزن على المفقود فيقع في الصخط يبقى من جواه بس ما بيقولش زي ما بنقول يبقى جواه حد التصخط تجاه ربنا بس ما بيقولهاش والصاخط معذب في الدنيا والآخرة لأنه طول الوقت ذهآن حاسس بالحرمان طول الوقت مريض بالافات النفسيه اكتئاب واحباط وياس مفيش فايده مفيش فايده والشيطان قاعد بيخذل فيه فيتسخط على حاله فيبقاش عارف يعيش السعادة في الدنيا وفي نفس الوقت يعذب على ذلك يوم يلقى الله فيجتمع عليه سخط الدنيا وسخط الاخره التالبة حجاب السرور قال إذا سررت بالمدح فأنت معجب ويستنى كلمة الناس تلاقي الناس بتعمل كده أنا بعض اسال الشباب يا انت لابس مثلا دي بتجيبها الماركه دي ليه ما هي عادي يعني مش فرق كتير لا يا شخ تتكلم ايه دي ماركه مركة مش قلناش حاجة ماركه يعني إنها جودة فادي كده وقادي كده أنا مش شايف فرق ما بين الاتنين فاهمني. دي بكذا ودي بكذا لا اصلي فهو في الاخر خالص عايز يقعد يقول اهو دي والله العظيم جايبها هو عايز في الاخر خالص الناس تقول يحب متح الناس ثناء الناس فما تبقاش نعمة ولا لها طعم لو عمل والناس ما قالتش حاجة فاذا سررت بالمتح فأنت معجب والعجب يحبط العمل ودليل ذلك كله قول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقف رجل على إبراهيم بن أدهم فقال يا أبا إسحاق لما حجبت القلوب عن الله قال لانها احبت ما أبغض الله احبت الدنيا ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب وتركت العمل لدار فيها حياه الابد فحجب القلب قلبك محبوب طيب السؤال الرابع هل تشعر بالذنب هو في القلب كده جهاز استشعار عن قرب وعن بعد دي ذنب انت مش عارف ادخل ما ادخلش. اروح ما اروحش في عزومة نروح العزومة دي ولا هتبقى كلها معاصي ومخالفات في خروجه نروحها ولا هيحصل من وراها أعمل ده ولا ما أعملش أحط الفلوس دي مع فلان ولا الفلوس دي فيها شبهة أعمل إيه فجهاز الاستشعار ده في القلب فواعظ الله في القلب حاسس ان السكة مش تمام هو ده احيانا كثيرة بيحدث مع الاستخارة يقول لك انا استخرت بس قلبي مقبوض والله كل حاجة تمام بس مش عارف قلبي مقبوض قوي تغفر طيب كده وشوفه بتاع لا لا مش عارف مش عايز اروح حاسس ان في حاجه فاذا كان لسه في القلب حياه يستشعر يفهم ده ايه وايه الوضع ويعرف يقرا المشكله انما لو وصلنا بقى لمرحله ران القلب ومراحل طبع القلب ما بيفرقش حلال حرام ما بيحسش في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في صدرك جعل علامة الإثم أنه إيه يحيك دي مش علامة أساسية طيب ونو قلبه مطبوع مش هيحس ما اللي عمل الزنب أول مرة بيعيط ويجي يقول لك أنا ما كنتش أتصور أنه نزني وبعد كده في مرة في اتنين في ثلاثة يعمم الناس كلها كده هو هكذا حط الفلوس في بنك قلت له الربا والله أشد من الزنا الدرهم ربا أشد عند ربنا من ستة وثلاثين زانية في الأول كش وبعد شوية قال لك يا عم في ناس بتقول حلال ففي الأول كان يحيك في صدره يجي يقعد يقول لك أحط ولا محطش وعايز يحط ودماغه مشغولة بالفايده بعدين أروح لا ما روحش بعدين البنوك الاسلاميه كلها زي بعض بعدين لو حطيت الفلوس في البيت ما هتتاخد بعدين وعاد بقى ايه الكلام عادي يحطوله كده بس يجي لسه ما عندوش الجرأة دي لسه بيسألك يقول لك يعني احط يعني ولا ما احطش مقلق من القصه شويه بعد شويه خلاص انا بقى لي اصلا قد كده فيها بيجي ناس تسال اسئله ويجي يقولك أنا انا شغال في الشغلانه دي وشغلانه حرام انا عارف ان حرام بس انا بقى لي 15 سنه شغالها هعمل لك ايه يعني حاكل منين وانتم عارفين الحاجات دي بتحصل كتير في الاول كان ايه يحيكوا في صدره وبعد كده خلاص فدي مش علامه فارقه عشان جهاز الاستشعار ده بيبقى موجود في قلب المؤمن يحس به الزمد من عدمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان على الصراط على طريقة لربنا داع يدعو فسره بانه واعظ الله في القلب والحديث في المسند وصححه الالباني فيبقى فيه واعظ في القلب فلو انت موت الواعظ ده من قلبك تبقى مشكلة كبيرة اللي هي يا جماعة تقنب الضمير في حاجة الضمير كده قابل لسه بيقنبه ما تعملش بقى صح ان انت تعمل كذا مش خايف يا اخي انك تبتله مش خايف ان ده يحصل لك يعني تمد ايدك على المحرمات وتفعل كذا مش ممكن ده يحصل لحد من اهلك مش ممكن مش ممكن تقنب الضمير فيبتدي بقى ايه تلهى باي شيء اهو مهم ان يبقى ايه مش مركزين يعني كنت بسأل الشباب قبل الالتزام يعني ايما انت كنت بتروح بقى مصيف وتقعد بتقول انا قاعد من صباحية ربنا الصبح على البلاج وقاعدين نعمل كل الزنوب اللي في الدنيا وبالليل شرب وصهر وقاعدين لغاية خمسة الفجر وقاعدين في معاصي ربنا سبحانه وتعالى ما كانش بييجي الحستة دي يقولك في الاول ساعات بس المطلوب ايه ما تحطش ابنائك يعني هو ده المطلوب مطلوب ايوه دلوقتي ايه اكلم فلان خليه نروح نصهر طب نروح نشرب طب نروح نعمل مش عارف ايه عشان دي ما تجيش وبعض كتير جدا من الادمانه ووقعه في المخدرات والكلام ده من الاحياء يروح شاربه بتاعه لشان خطر يبقى طول الوقت مش مركز في القصة دي عم. اه يموت واعز القلب فعشان كده يموت القلب وهو لا يدري السؤال التالي ده الخامس هل تعرف المعروف من المنكر تعرف الحق من الباطل في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما احنا لسه بنقول انه بيبقى عنده جهاز بيستشعر به فيعرف الحق من الباطل انما لو ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم قال في تشبيه القلب الاسود الذي قد امتلأ بالذنوب والمعاصي والاخر اسودا مربدا اسود ميل ناحية الرمادي كده كالكوز مجخية منتكس القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما اشرب من هواه مزاجي فين هو ده اللي أنا بعمله فلو كنت ما بتعرفش الخير من الشر ومش عارف الطريق لغايه دلوقتي ده كله يقول إن في قلبك مشكلة تعال بقى نداوي هذه القلوب بعد أن عرفنا خطورتها ازاي اداوي بقى القلب من المشاكل دي كلها اول حاجة شدة الخوف من تقلب القلب تتصوروا واحد زي سيدنا ابو بكر يقول لما بص لقى مرة جماعة جم من اليمن وقلوبهم رؤياء فمسكوا مصحف وبدأوا يقروا فبدأوا يبكوا فسيدنا ابو بكر قاعد يبص لهم كده ويقول هكذا كنا ثم قصت القلوب هو قلب سيدنا أبو بكر كان قاسي ده سيدنا أبو بكر ده رجل أسيف ما يعرفش يتمالك نفسه قلبك أسي امال احنا قلوبنا ايه فهذا هو الأمر الأول تعاهد قلبك بالرعاية كل شوية تحت لسانك وانتوا قاعدين دلوقتي وتسمعوني قولوها كثير ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتبقى مشغول بقلبة قلبك وانها دايما تبقى في الجانب المشرق المنير اللي في القلب وما تبقاش في الجانب المظلم كان الحسن البصري يقول حادثوا هذه القلوب كلم قلبك شوف بيعلمك ازاي تتعاهده مالك يا قلب مال قلبي تعبان ليه يا رب قلبي قاسي النهارده يا رب اشكو اليك قسوه قلبي اشكو اليك موت قلبي اشكو اليك زيغ قلبي حادث القلوب فانها سريعه الدثور بتقلب بسرعه وبتتحجب عن ربنا بسرعه واقرعوا النفوس تعاملها بجد ماسك لها العصايه فانها خليعه تنخلع عن الطريق بسرعه فالامر الاول كان تعاه قلبك الامر الثاني في اصلاحه اكثر من الاستغفار والتوبه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم 100 مره فعايزين برده ننوع بقى مرة تدعي كده وبعد شوية تقعد تستغفر لك ربع ساعة الاستغفار ينزل تنجلي الحتة دي لما تنجلي يجي النور يبقى يملاها وهكذا وهكذا وهكذا تلاقي نفسك برات تفوق شوية فالاستغفار مهم قوي عشان ايه جلي القلب وقلنا تجديد التوبة ان انت برضو كل شوية تتحسس القلب وبتجدد توبتك وبتعاهد ربنا انه ما يلتفتش كده ثاني. طيب الامر الثالث اصلاح النيه قلنا قضيه الاخلاص انك دايما تتوقف قبل العمل يا جماعه قاعدين ليه قاعدين الأعداد دي ليه بتسمعوا الدرس ده ليه بتمسك مصحف وتقرا ليه عشان ربنا يفتح عليا ويديني رزق عشان انجح السنه في الامتحانات ده اللي في الواقع يعني علشان العمليه ملخبطه معايا اليومين دول فيعني في نتعدل احسن العمليه مش مستاهله اكتر من كده بقى آه كده يا بتعمل كده ليه عايز تتجوز وهي العمليه بعدت قوي كده ومعادين جواز ما بقى سهل يعني ما قصدك في عملك قلبك بينطق يقول ايه اوعى تخدع نفسك وتقول لا لا لا ازاي انا عايز ربنا طبعا قلنا في دروس طلب العلم انه اجتمع ثلاثه من السلف كل واحد منهم سئل لمن طلبت العلم نيتك كانت ايه في طلب العلم يلا يا شباب قولوا ردوا ايه رأيكم لو تقلقوا الكلام ده نيتك ايه في انك تطلب العلم انك تسمع مع وعيضا ايه نيتك ربنا يرضى عني ويغفر لي ويتوب عليا الكلام محفوظ التلف من السلف عملوا ايه كان فيهم ابن جريج فقالوا جميعا طلبنا العلم لانفسنا طلبنا عشان نفسنا وقال ابن جريج لا طلبته للناس ده ما فيش بقى فالامام الذهبي علق على الكلام ده في سير أعلام النبلاء قال ايه وأنت وانت ترى الفقيه الغبي اذا سالته لمن طلبت العلم تجاسر وقال طلبته لله الصدق انت جاي ليه عشان ربنا يغفر لي بجد يعني انت عارف يعني ايه ذنب خايف من الذنب خايف من عقوبه الذنب اه حسنا جميل انت جاي ليه عشان اقرب من ربنا هو انت عارف ربنا قوي هو انت كل شوية بتحاول تقرب له يعني خيش انما الكلام اللي بيطلع من هنا ده واللي على لساننا ده انساه خالص ليس الامر بقول اللسان ولا بعمل الجوارح الامر امر القلب الرجل كفر بالله نطقا وكان في اعلى المنازل عند الله رتبه قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح اللسان ينطق بحاجات مالهاش وزن في قلبه فبرضه في الخير كده تقعد تقول انت يا ربي انت كذا وكذا وتثني على ربك وده مش في قلبه ما ينفعش يبقى الأمر الثالث اصلاح النيه حتى يصلح قلبك ان انت بتعمل ايه بقى كل شويه تفكر قبل العمل عايز من عمل الأمر الرابع اللي ينصلح بيه قلبك عشان ما يزوغش ولا ينحرف ولا يبقى مريض سقيم كثره ذكر الموت الموت كاريه الى النفس بس ذكره يخلي الدنيا تطرد من القلب على طول بالله عليك انت حاسس ان انت هتنوت بعدد دي لا اقدري بس يعني, يعني انت لسه عندك عشرين سنة انت خمسة وعشرين وانت ثلاثين وانت لسه دون العشرين لسه يا عم اعماره امتي ما بين الستين والسبعين فلسه لها يعني عشرين تلاتين سنة فيعن وحتى الكبير في السن يقول لك لا دلوقتي متوسط العمر بيزيد فمش حنخ ايوة النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث في البخاري لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الأمل لا لسه لسه لا لسه لسه انما لو هو حس انه هو اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح بس الله اعلم حيصبح علينا الفجر وحنبقى من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره طول الوقت عنده الحته دي فالقلبه كده لما يعمل الذنب يلحق نفسه على طول والله ساعتها ما هيبقى عليك ذنب ابدا الحديث فيه انه يؤخر ست ساعات الساعه هنا مش ستين دقيقه لا لا يعني يؤخر ست اوقات يعني ربنا يمهله شويه يمهله مره لسه ما تبش كمان مره كمان مره كمان مره يؤخر كم مره ست مرات ست اوقات يكتبها الملك بعد ذلك في صحيفته انما ما بيكتبهاش في الاول انت عملت الذنب دلوقتي مش على طول يتكتب اول ما بيكتب تبتدي بقى عقوبات المعاصي يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيدي مهله علشان خاطر تلحق نفسك عشان كده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فاكثروا ذكر الموت قال ابو يزيد بن الربيع لو فارق ذكر الموت قلبي ساعه فسد علي قلبي طيب ايه الحاجات اللي تساعد في النقطه دي بالذات كثره ذكر الموت اننا واحنا قاعدين نذكر نفسنا بالمعاني دي يوه ده انت غم قوي يا أخي. من قوي ايه موت وموت لا احنا محتاجين ان احنا نصلح اعداداتنا نوع بمواعيد كده بيننا وبين نفسينا تفتكر فلان اللي كان صاحبك ومات فجاه وتذكر بالمعنى ده في ناس كتير كان ده السبب من اسباب هدايتها فتذكر بمثل هذه المعاني كان عمر بن عبد العزيز بيجمع الناس كل ليله كل ليله وهو امير المؤمنين ويقول لهم اتكلموا عن الاخره اتكلموا عن الموت تذاكروا امر الاخره عشان يرق قلب. فذكر الموت مرقق للقلب لا شك الأمر الخامس زيارة المحتضرين قلنا لكم من الحاجات المهمة أوي تروح مستشفى قسم الحالات الحارجة خش بقى في الأقسام الحرجه دي وانت تعرف الإخوة اقترحوا الأسبوع اللي فات وعملوها راحوا مشرحه زنهم والأخ بيحلف لي بيقول لي بص بقى اجدعها واحد تعبان معاه قلبه خلاص يعني مش هيستحمل منظر واحد مش هيستحمل منظر واحد تشوف حال واحد بقى ميت قدامك او تروح مستشفى وتشوف حال واحد بيحتضر قدامك مش ممكن بعدها لو قلبك ايه إلا لو هيتحرك شوية ممكن تكون انت ده ومهم اقول ان انت تبقى رايح بالنيادي اصلي في بعض الناس بتروح تعود المرضى ومهمومة بالفضل وناس بتروح تزور القبور برضو وحيلة من حيها الإبليس يقول له يلا زيارة القبور دي كويسة وبتذكر بالاخره مش انت عايز تزور القبر زور يا عم القبر تزور القبر وتقول اه الله يرحم فلان والله يرحم علان يلا إن لله وإن إليه رجعون أنتم مستبقون ان شاء الله بكم لحقون على سانو سلام عليكم لا روح وقول وانا مش هنا لي ولما حبقى هنا حبقى اعمل ازاي هو ده صعب بقى كده تحس يعني ايه موت ويعني ايه سكرات الموت لما احتضر محمد ابن سيرين بكى فقيل ما يبكيك قال ابكي لتفريطي في الايام الخالية وقلة عملي للجنة العالية وما ينجيني من النار الحاميه ولما حضرت الفضيل بن عياض عابد الحرمين الوفاء غشي عليه ثم لما افاق قام يصرخ يقول واف فرا وقله تزاد ما لحقتش اعمل حاجه للسفر ده ولما حضرت المعتصم امير المؤمنين الخليفه الوفاء قال لو علمت أن عمري قصير هكذا والله ما فعل ورؤيا رجل في المنام شاحب اللون متغير الوجه وقد غلت يداه إلى عمق الرجل مكتف وشه يميل للسواد وحطت إيديه خانق نفسه فقيل ما فعل الله بك فقال تولى زمان لعبنا فيه وهذا زمان بنا يلعب ورأى أحد الصالحين أباه في النوم وكأنه في بيت مظلم شافه في مكان مظلم وسقفه مسودة من الدخان وهو جالس في صدر هذا البيت فقال يا أبتي كيف حالك إلا عمل فيك كده قال يا بني الأمر صعب والحساب دقيق ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي حس المعنى وزور مستشفى أو ناس يبقوا بيحتضروا قدامك وحس ان أنت حتبقى عما قريب كذلك واسأل ربك أن يخفف عنك سكرات الموت الامر السادس غسل ميت اتفق مع واحد بيغسل في بعض الاخوه كتير ده شغلتهم وهو بيعملها حسبه لله قل له بس ولو مره كل شهر لما يجي لك تغسيل ولا حاجه قل أولا اولا لو غسلت ميت تتكفر لك أربعين كبيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من غسل ميتا فكتم عليه ما تقولش اللي بيحصل لو شفت حاجة قدامك ما ترش بقى تقول لأهله ده وشه سوده ده كذا من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة هكذا رواية الحاكم وفي رواية عند الطبراني والشيخ الألباني في حكم الجنائز أقرها غفر الله له أربعين كبيرة يتغفر لك أربعين كبيرة بالتخصير أحد الإخوة من اللي بيعملوا في هذا الأمر بقول له ما شفتش حاجة كده من النذر قال لي أخر واحد لسه الأسبوع اللي فات مش عايز يجي مين خاص هو متخشب شمال نلين في مفصله نجيبه كده نجيبه كده ميت ناحية الشمال ومش عايز يمين حتى بجسمه نشيل نعمل تقيل قد كده نجيبه راحية الشمال يجي تجيبه يمين أبدا فسألت قالولي ميت مدمن مخدرات فلما تشوف الحاجات دي رأي العين يوصل لقلبك رسالة تفوقك وترقق قلبك لسه مش نافع يبقى الأمر السابع تروح قبر مدافن بتاعة 6 اكتوبر بتبقى مفتوحة مدافن بتاعة الجمعية الشرعية هناك فاللحظة موجود أو مقابر زي بتاعتنا زي اللي هي قوة تحت الأرض وانزل قبر كده بالليل طبعا انت عشان تنزل كل الناس مشغلين بقى الكشفات بتاعة الموبايل عشان بس يعني تعرف تعمل اي حاجة واللي في القبر والقبر مظلم عليه ولم ينور بنور الايمان بنور عمل الصالح ده يبقى عمل ازاي حتوقف يصلك من القبر اكبر موعظة يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره كان صفوان ابن سليم اللي كانوا بيقولوا لو قيل الساعة غدا ما زان صفوان على عمله شيء الدكتور قالك انت مريض بمرض مستعصي او فلان من اقربك وده ايامه في الدنيا معدودة يمكن مش قدامه اكثر من 48 ساعة فكله بقى ايه يمسك لك مصحف طب اعمل حاجة بيقولوا لو حصل الكلام ده لصفوان مفيش جديد كله اتعمل مفيش باب من ابواب الخير ما اتعملش صفوان ده كان ياتي البقيع ما هو بقى كده ليه ما هو بقى بالمنزله دي ليه عشان كان بيعرف يتعامل مع قلبه كان بيعمل ايه كان يذهب الى البقيع فيقف عند القبر فيقنع راسه ثم يظل يبكي يحرك قلبه بذكر الاموات كلما عرضت له قسوه هم بقى كانت قلوبهم اجمد مننا شويه كان فعلا بعضهم يحفر حفره ويقعد فيها فاهم يا نفس هنبقى هنا هنقعد طول العمر كده لغاية امتى قال سفيان من اكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار فازجر قلبك بظلام الليل وازجر قلبك بعذاب اهل المعاصي في القبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود والامام احمد في مسنده يقول في شأن العاص الفاجر ثم يقيد له اعمى اصم ابكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربا فيصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين وقال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو يعلى وابن حبان وحسنه الألباني قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده والله العظيم والله والله عذاب الكافر في قبره أن يسلط عليه تسعة وتسعون تنين أتدرون ما التنين سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلفعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة طبعا بقى أصحاب القلوب المريضة هم ده اللي احنا قلنا عليهم واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل يقول لك الاحاديث بتاعت عذاب القبر دي احاديث احدهم ما ينفعش اصلا ما فيش حاجه اسمها عذاب في القبر طيب عيش كده وبيننا وبينك يوم الحساب اما نحن فنصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم طالما صح الحديث فهو مذهبنا الحديث صحيح يبقى ده هيحصل واخذين بالكل يحصل تنين سبعون حيه كل حيه طالع منها سبع رؤوس هذه تضربه ضربا شديدا موجعا حتى يوم القيامه سلم يا رب سلم فنسال الله تعالى ان ينور لنا قبورنا وأن يجعلها روضة من رياض الجنة وأن يحفظنا وإياكم من فتنة القبر وعذاب القبر انت لسه قلبك ما تحركش يبقى شهد لك جنازه لغاية ما تنزله تحت في القبر علشان شهود الجنازة حيبقى ليه قراطين تصلي وتروح لغاية ما تدفن يبقى قراطين يده رصيد ايماني كبير يخفف شوية من اثر المعاصي في القلب وفي نفس الوقت الموعظة بقى وانت بالذات لو واحد من قريبك او واحد من اصحابك روح واعمل كده يعني في ناس تبقى احنا على الغسل مثلا والولد قاعد بيبكي فالناس عايزه تطلعه لا تطلعه ليه وما هو ايه المطلوب هو بيغسل ليه هو بيغسل علشان خطر وفاء بصاحبه ولا بقريبه لا هو بيغسل علشان يحس هو هو خلاص مات وامره الى الله الرسالة ليك انت الرسالة لينا إنه يجعل قيرات من الأجر عشان لما تحطه في القبر تعرف يعني إيه قبر قلبك برضه مش جاي اكتب وصية اكتب وصية رقق بها قلبك اكتب فيها لو مت هتفتكر الموت عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة ما يعديش عليك ليلتين عشان ما تبقاش غافل إلا وتقول آه أنا جالي فلوس وفلوس عند فلان أكتب علشان أبقى موصي أصلنا في الدنيا عابر سبيل لو قلبك كذلك يبقى الأمر العاشر يكون بذكر أهوال الآخرة كان الحسن البصري يقول لو أن بالقلوب حياة لو أن بالقلوب صلاح لبكيتم من ليلة يكون الصباح فيها يوم القيامة إن ليلة صباحها يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط اكثر فيه من عورة بادية يوم تبلى السرائر والفضيحة هتبقى بجلاجل كل فضيحة كل الذنوب اللي عملتها في السر على رؤوس الأشهال فاستشعر هذا الأمر ورقق قلبك رقق قلبك بأن تتلو ايات فيها زج لقلبك اقرأ واستشعر قول ربك وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَطَعُوا قطعت لهم ثياب، من النار يصب من فوق رؤوسهم، الحميد ويظهروا به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ضق إنك أنت العزيز الكريم آه يا رب من موقف نكون فيه بين يدي ثم يكون المصير الى عذابك فيا رب حرم أجسادنا على النار اعتق رقابنا من النار يا رب قتت هذه القلوب وانت علام الغيوب فيا رب لين لنا قلوبنا اشرح لنا صدورنا يا رب يا رب ذكرنا بك كل ساعه ذكرنا بيوم الساعه حتى نكون في مرضاتك يا ربنا اسمع ذكر قلبك بوعيد القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وذكر بالقرآن من يخاف وعيد مع الآية رددها تاني تاني حسها دخلها قلبك حط نفسك في المقام ده لو أن هذا عذابك كيف يكون حالك فإذا استشعرت هذا سيرق قلبك وتدمع عينك ويكون عاقبة أمرك إلى خير فذكر نفسك وقلبك بالقرآن من الأمور كذلك أكثر من الذكر فإنه يرقق القلب أذكر بقلبك مع لسانك سبح ربك كبر ربك عظم ربك فينصدع القلب وتلين قسوته ومنها ان تتفكر في الله تقعد كده تقول يا رب انت عظيم انت جليل ده انت حليم قوي، ده نستاهل كل عقاب يا حلمك يا رب عليا يا عفوك يا رب عليا يا شفت إحسانه لو قلبك حس بمعاني جمال وجلال صفاته حيرئ والله مش ممكن يدخل قلبك لا إله إلا الله ويبقى معها شيء في حديث البطاقة لما توضع بطاقة فيها اسم الله وتوضع في جلات مدة البصر كل سجل من هنا لغاية ما ينتهي بصرك تسعة وتسعين سجل ويوضع بطاقة لا إله إلا الله فتطيش السجلات فلا يثبت مع اسم الله شيء وهو كده الزنوب أول ما اسم ربنا يدخل تتولى تطيش تخرج دخل قلبك لا إله إلا الله فتفكر في الله يلن قلبك قلل من طعامك فصم كتير قلة الطعام تجعل القلب أكثر لينا وكثرة الطعام تقصيه منها تقلل كلامك بلاش كلام كتير والتليفونات وي وي, وي وي وي هذه أثر ثرة تفسد القلب صفة أهل الإيمان عن اللغو معرضون لا يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك منها انك ما مع واحد من اهل الدنيا ولا من اهل الغفلة لانه هيكلمك على المطش بتاع امبارح وعلى الفيلم بتاع كذا وعلى الفلوس نشتري بيها كذا ونعمل كذا وقصو قصص الدنيا واحنا قلوبنا كفاية قوي عليها كده دنيا فلا تفسد قلبك ب. مرافقه اهل الغفلة ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اصلح قلبك برؤيه الصالحين كنا اذا قست قلوبنا نظرنا الى وجه محمد بن واسع نظره فاذا راينا وجهه حسبنا ان وجهه وجه فكله تشوف تقول زميت له ميت تشوف بطه واحدة البكيلين. انظر إلى وجوه الصالحين، وجوه العلماء الربانيين بصف في وجوههم تلين قلب احنا كنا مرة قاعدين وجي المشايخ الكبار يعني. كان فرح وكان عندي درس بعد كده درس الخميس بعد ما خلص روح تأدي الدرس وانا رايح قلبي فيه حاجة مختلفة هو فيه اه جبها شمالة جبها يمين ده رحمة من ربنا طب ايه موجب الرحمة هبة من عند ربنا كده لا ربما حتى فكر في أعمال اليوم مفيش حال إلا رؤية وجوه هؤلاء ومنها بطبيعة الحال إنك تروح لملجأ قلنا الحديث كتير وبنقوله كتير على خاطر ده عمل بر مهم تروح ملجأ وتحن على يتيم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم واطعمهم من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك فقلبك يلين ب مواساة اليتامى اذا هذه اعمال كثيره واخرها الدعاء بان يلي الله حفظ قلبك قل له يا رب انت الولي وانا استودعتك امر قلبي احفظه لي يا رب يا رب لا تزغه يا رب يا رب لا تصرفه الا الى طاعتك يا رب يا رب لا تقلبه إلا حيث تحب وترضى يا رب ادعي كثير بالذات في ساعات الإجابة بالذات في الثلث الأخير من الليل بالذات وانت ساجد في جوف الليل المظلم ادعيه بحرقه قلب إنه يلين لك قلبك فيختلف الحال فاذا سئلت كيف حال قلبك مع الله قلت استودعت قلبي ربي فهو الحفيظ يحفظ علي شأنه اسال الله تعالى ان يحفظ لنا قلوبنا وان يهدينا سواء السبيل نكتفي بهذا المقدار والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم